Oh, <laughs> oh, يا صديقي لست أدري ما أنا وتدري أنت ما أنت هنا يا صديقي لست أدري ما أنا وتدري أنت ما أنت هنا أنت مثل تير في غربات وجميع الناس ايضا مثلنا انت مثلي دايم في غرباط وجميع الناس ايضا مثلنا نحن ضيفانا نقضي فترة ثم نمضي حين يأتي يومنا نحن ضيفانا نقضي فترة ثم نمضي حين يأتي يومانا قد دخلت الكون عريانا فلا دنية أملك فيه ولا غنى قد دخلت الكون عريانا لا تأملك فيه ولا غنى وصعدني عاليا عن كل ما جمع العقل بجل بجل بجل وقتا عجباً البعد هذا نشتاي مسكناً في الأرض أو مستوطناً عجباً البعد هذا نشتاي مسكناً في الأرض أو مستوطناً Weer in apen. We zijn weer in apen. We zijn weer in apen. We zijn weer in apen. We لست أدري كيف نمضي أو ماتا كل ما أدري أن سوف نمضي لست أدري كيف نمضي أو ماتا كل ما أدري أن سوف نمضي في طريق الموت نجري كلانا we zitten hier in de buurt in حلّق حالي ضيع ضياع في الأحلام ومضي أثير الهم سكنوا مجد راكضا في ضيفي بادي Klein beetje gevaarlijk. Je hebt het